وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ من قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّي أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا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 ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكان قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 119. فناداها من تحتها ألا تحزني رَبُّكِ تَحْتَكِ جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وهزي إليك عَلَيْكِ النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 112. فكلي واشربي ترين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 لَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وجعلنا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 ردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأو تينما له ولدا أطل ع الغيب متخذين ذا الرحمن عذاء كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتنا فردا وَاتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلاَهَ تَلْيَكُونُ لَهُ الْعِزَّةَ كَلَّا سَيَتَفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدَّ أَلَمْ كَرَّنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْزِزُهُمْ أَزَّزَا فَلَا تَعْجَلْ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 وتذر به قوم اللذاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا